وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَتْبَعْنَا إِلَٰهَ اللَّهِ وَاحِدًا ۚ قُلْ فَمَن يَرُدُّكُم مِّن دِينِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يُنذِرُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَكُمْ أَنَا نَبِئٌ وَلَا نَبِيٌّ فَقَدْ جَاءَ شيء ولذيذ والله على كل شيء قدير واذا قال موسى لقومه يا قوم اضرونا ما الله عليكم اذ جاء فيكم انبياء او جاءت منك وجعلكم هُوَ آتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمُ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا تُرْتَدُّوا عَلَىٰ آثَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ الدَّارِ لَوِ انَّا لَنَدْخُلَهَا وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا لن حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ الْأَرْضِ جَنَّاتٍ وَعَيْنًا جَارِيَةً وَحَمِيمًا وَصَهْباً وَفَاكِهَةً وَنَخْلًا مِّنْ صَدِّيقٍ a <laughs>